يا شيخ هذا العذر طشر هالرقاب عبا سبع القلفر لو قاحل باب يا شيخ هذا العذر طشر هالرقاب عبا سبع القل ديلا ويمنتو يا صلهي خل الروس مطبره وتشاد لها مات محديلا ويمنتو يا صلهي خل الروس مطبره وتشاد لها مات ابو سماب زيفت انتك عاشت كفر بضحكك خل العدي لما نزهق حرد بنواد يا هول عليهم دات ما خلى به غبره هذا البطل عباس هذا البطل عباس لو دحي الباب لو دحي وقف عقلها الصاليد وحيرها الافكار كيف الكيف اللي لو هذا فخ وقف عقلها الصاليد وحيرها الافكار كيف الكيف اللي يمناته لو هذا فخ الشمس لا نزلت فاسته هز العروش يمنته بركان صارت سيرته و اشتعل نار بتناثر الها ما عد ندري هذا الفخ عباس ابو الحملات عباس ابو الحملات توجاهي الباب توجاهي الباب العكره قشر هر في عنوانه من تفض بين الكفر دوخها العقول من يلاقيه بالحرب صار اسمه مكتول من تفض بين الكفر دوخها العقول من يلاقيه بالحرب صار اسمه مكتول مثل الاسد من ينتفض وسفشق حتى الارض قد الهم قد الفرد كسروسن خيول بيضبر على الصابيان ما ادري هذا منين بارج عضيد حسين بارج عضيد حسين لو داحي الباب لو داحي الباب هجاب سوح الحرب يندب الكون ما تدري حدنا قمر ما يدشطون من هجاب سوح الحرب يندب الكون ما تدري حدنا قمر ما يدشطون ما تدري يا فارس حضر هذا البطل فارس مو بذهذا عبس القمر كلهم يقولون هدر خبرنا طيف يطرعب ومخيف وش لابد السيف له جبل لابد السيفه نودحي الباب نودحي الباب ياسر فاض على Ndivyo sujan kada kumaradha na hade kumara,